هل يجوز للزوجة الذهاب إلى بيت أهلها في غياب الزوج أصلا أن للزوج على زوجته حقا يجب عليه التزامه وطاعته في غير معصيه ومن, ومن طاعته وجب استئذانه قبل الخروج فإن أذن لها إذنا خاصا أو عاما جاز لها الذهاب إلى أهلها وخروجها مقيد بضوابط شرعية لكن إن منع من واجب شرعي كصلاة رحيمها إذا لم تتمكن من صلاتهم إلا بالخروج إليهم جاز لها الخروج إليهم لأنه لا طاعة المخلوق في مصير الخالق والعلم عند الله.